بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكره في هذا الفصل المجمل أي نصوص المجملة والمبين لها قال المجمل أي نص المجمل مفتقر أي محتاج إلى البيان أي إلى الوضوح مثال ذلك الله يقول وأقيم الصلاة هذا لفظ مجمل كيف نصلي وماذا نقول في الركوع أو في السجود نحتاج لبيان وكذلك قوله سبحانه وآت الزكاة ما المقدار ومتى نخرج وماذا نخرج وكذلك قوله تعالى وقاتلوا المشركين كيف كيف نقاتلهم هذا مجمل قال والبيان أي الذي يبين المجمل اخراج الشيء يعني هذا المبين يخرج الشيء من حيز أي من صفة الإشكال أي الغموض إلى حيز التجلي إلى حيز الظهور مثال ذلك لما قال سبحانه وقيمه الصلاة بين نبي سلم كيف ذلك فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركعوا إلى آخرة وفي الزكاة لما قال الله آتوا الزكاة قال نبي سلم فيما سقت السماء العشر ولما قال الله قاتل المشركين كافة بين الله عز وجل ذلك في قوله فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان وهكذا ثم ذكروا بعد ذلك أن المبين أي الذي يحتاج البيان ثلاثة النص والظاهر والعام سيدي إن شاء الله بيان ذلك نعم الله وألله وصلص بيه محمد.